هنالك سهام تصوت ضد الشريعة الإسلامية حتى أصبح رؤساء الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية يستحون من ذكر الشريعة الإسلامية. يعارضون على أمر الله لماذا خوفا من الداخل وخوفا من ماذا من الخارج؟ قال نحن لا نستطيع أن نصرح بهذا. طيب اسكت على الأقل اسكت. أما أن تقول أنا لا أطبق هذا شيء ماذا؟ هذه جريء عمر بالخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة هل قطع الآيات؟ لم يقطع الآيات هذا دليل على ماذا؟ دليل بأن هناك ظرف طارئ إذا طبقت الحكم فإنك تكون ظالما وأنزلت الحكم في غير ماذا؟ في خير محل الآن في تونس اخواننا في تونس يريدون أن يجعلوا الشريعة الإسلامية مصدر ماذا؟ مصدر الشريعة قامت القيامة ولا ما قامتش؟ هاي قايمة القيامة في مصر الآن هنالك ماذا؟ قامت القيامة البارحة في عيد حبيت مرتك في بيتك هذا كله من ماذا؟ أصبحنا ما عندناش الأخلاق يعني أننا نتكلم على الأخلاق الشعب الجزائري كان عندنا حرمة للمراه وبنت الجار أكثر من أختك ماذا أصبح الآن؟ سمعتوا البارح ألان جوبيبا ذيقول وزير الخارجية الفرنسي يقول أحنا اللي يختاروه الأحزاب الإسلامية في الجزائر مقبولة أحنا مش مغا مخ... السلفيين هذو ما نحبوه مش واش دخلك انت احنا قلنا جاماري لوبا ولا بنت مانجر لوبا ما نحبوهاش أنتوا بختيارة هم الذين اللذي ح... حكموا بلاد العالم العربي والإسلامي منذ استقلين شكونا اللي حر البلدان تم شباب ودرس التاريخ هي عبارة التاريخ. عن خلاصة الصورات ونتيجة الصورات واللي قاموا بها قاموا بها من أجل أن تكون الجزائر بلاد إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطار المبادئ الإسلامية المبادئ, المبادئ. شوف إسلامي. هذه المبادئ. الكلمة اللي يقولها محمد الحسن الثاني ولا يقولها هذا محمد السادس علمانيون <تصفيق> الاسلام يحبوا فقط يتخذوا من الاسلام ما يضغطون به على الشعوب ما يقمعون به الشعوب نعم شفتوا انتم ولد صغير ولد الحسن هذا محمد السادس ولده صغير يركعوا له ويسلوا فيده هكذا قال الاسلام هكذا قال الاسلام يا خالد لياتي الان احزاب اسلاميه ويط... وي... ويريدون أن يتكتكوا مع الداخل والخارج ما معنى اسلامي أنك إسلامي وتقول من دين الشريعة إسلامي وربما تعترض على شرع من... من... من... من كتاب الله عز وجل أو أنك تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا حقا وأن... <تصفيق> قضية سوريا النظام رايح لأن الشعب عندما يقرر يا إخوان الشعوب عندما تقرر بإذن الله عز وجل لازم تصبر وتجفعة الضاربة هذا هل هناك ثورة في العالم بمسار هذه مسار في هذه لا بد من تضحية <تصفيق> لا بد إن بيورفتشيف تسأل أمي الوالدة جملا يمشي رويدا ويجي أولا لا بد من هذا هذه هذه هذه طبيعه جميع تواصل سنه الله عز وجل لا بد من من ضحايا ومن اموات ان الله أن يكونوا من الشهداء وان الله أن يرحمهم وان شاء الله امهات هذوك اللي قطعوا لنا قلبنا كي نشوفهم اقسم بالله العظيم يعني شيء عجيب جدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ومحى الظلمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك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 سهل امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين اللهم ائت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ايها الاخوه الكرام الأحبة السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته أولاً معذرة اليوم أيها الاخوه الكرام إذا قلت أنني لم أتحدث عن نقاط كثيرة طلب مني أن أتطرق إليها فلكل مقام مقال ولكنني بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أتطرق اليوم بعون الله عز وجل إلى نقطة واحدة أرى أنه لا يجوز تأخير التذكير بها أكثر مما هو لازم لكنني أنصح نفسي وإخواني في الله تبارك وتعالى أننا عندما نجتمع نحن في بيت من بيوت الله وبيت الله سبحانه وتعالى له آدابه وله أخلاقه فهو أفضل البيوت في الأرض أفضل البيوت وأفضل الأماكن بيت الله سبحانه وتعالى وينبغي علينا أن نلتزم في بيوت الله عز وجل بالأخلاق الإسلامية الحسنة فلا ترفع الأصوات في بيت الله عز وجل بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن رفع الصوت في المسجد من المحرمات حتى على طالب العلم أو الذي يعلم ينبغي أن يراعي هذا فلا يرفع صوته إلا لضرورة إبلاغ الكلمات والمعلومات والإرشادات إلى من يستمع إليها أما في غير هذا فلا يجوز ولذلك أنصح جميع الاخوه أن يلتزموا الآداب في الحلقة الحلقة لها آداب ولها أخلاق ولا أريد أن أذكركم بها فأنتم شباب والحمد لله رب العالمين تعرفون آداب الحلقات العلمية وأرجو من الله عز وجل أن تكون مجالسنا تحفنا فيها الملائكة وتغشان فيها الرحمة ويذكرنا الله في من عنده وأن نخرج بإذن الله عز وجل من أي حلقة ومن أي درس إلا ونحن بالأجر الوفير من الله سبحانه وتعالى أرجو من الله عز وجل أن أن تلتزموا بهذه الاداب بارك الله فيكم وأحسن الله اليكم وأقول أيضا من أراد أن يجلس معنا فيستمع فله ذلك ومن أراد أن ينصرف راشدا فله ذلك وأجره على الله سبحانه وتعالى ومن أراد أن يستمع برهة من الزمن ثم يذهب فله ذلك شريطة أن يكون ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى في إطار الآداب والأخلاق ولقد استمعتم إلى الإمام في درسه وهو يقول بأن صمرة التدين الأخلاق ثمره الدين هذا كله الأخلاق وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى عندما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمدحه بأي شيء مدحه بقوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وكل ما ازداد الإنسان في الخلق معناها ازداد في التدين. اذا رايت إنسان أخلاقه ما زالت ناقصة نسأل الله عز وجل أن يكملنا وأن يكمل الإخوة إن شاء الله آمين. كلنا فينا نقص ونحن عندما نأتي إلى المساجد إنما لنتعلم ونتربى ونتزكى وفي نفس الوقت أيضا الإنسان يعالج نفسه بنفسه هذه ملاحظة بين يدي هذا الدرس أيها الاخوه أما النقطة التي رايت من الواجب التذكير بها والإلحاح عليها والتشديد في الإلحاح عليها هي أنه أصبح في هذا الزمن الذي أصبح فيه الإسلام غريبا وأصبح الإنسان الذي يلتزم بكتاب الله عز وجل وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الأوائل من القرون المفضلة أصبح غريبا وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن كل من يشعر بالغربة أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قل ومن الغرباء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية أخرى قال أناس قليلون في أناس كثيرين من يعصيهم أكثر من من يطيعه هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نرجو من الله عز وجل ان نكون منهم امين قال طوبى للغرباء طوبى للجنه وقيل شجره في الجنه يسير السائر فيها مئة سنه لا يقطع ظلها وهذا فضل من الله ونعمة لماذا هذا الاجر الكبير لان الغريب يشعر بماذا يشعر بحرقه i wreszcie w بماذا momencie, gdybyśmy ليست على wiedzy, من الله wiedza, była wiedza, była wiedza. I w tym momencie, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była wiedza, była على, كلنا على كل المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى أن يلتزموا بكتاب الله ويلتزموا بسنة رسول الله ويلتزموا بالسلف الأوائل من القرون المفضلة الأولى ولو نبذهم الناس ولو تركهم الناس ولو خذلهم الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفات الطائف المنصور قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خبلهم نسأل الله عز وجل أن نكون منهم في هذه الأيام في تونس وفي مصر وفي الجزائر وفي بلدان كثيره حتى في الغرب هنالك سهام تصوت ضد الشريعه الاسلاميه حتى اصبح رؤساء الاحزاب الاسلاميه في البلاد الاسلاميه يستحون من ذكر الشريعه الاسلاميه بل ان بعضهم يصرح فيقول اذا وصلت الى الحكم فلن اطبق الشريعه الاسلاميه وبعضهم يصرح فيقول انا لا اقطع يد السارق ولا أجل الجاني والله العلي العظيم قف شعري من هذا الكلام قف شعري من هذا الكلام هذا امر جلل هذا أمر خطير والله لو صدر من العلمانيين قال هؤلاء علمانيون أما أن يصدر هذا من رؤساء أحزاب إسلامية في البلاد الإسلامية فهذا أمر جلل وأمر خطير وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من صخط الله يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفة <تصفيق> الذي سرع العقوبات والذي سرع السرائع هو رب الأرض والسماوات نحن الذين خلقنا الله عز وجل ألم تسمعوا قول الله عز وجل والإمام يقرأ بنا في الصلاة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق سبحان الله سؤال استنكاري هل خلقنا الله عز وجل نحن عبثا ماذا خلق الله عز وجل خلق الجمادات وخلق النباتات وخلق الحيوانات وخلق المجرات وخلق الانسان اعظم هذه الخلائق كلها هو من هو الانسان هو سيد الكون وهذه الجمادات والنباتات والحيوانات والمجرات كلها مسخرة لمن؟ للإنسان من الله عز وجل نحن لا نستطيع أن نسخر فيلا لا نستطيع أن نسخر دابة من الدواب ولكن الله عز وجل هو الذي يسخر لنا هذه الدواب وهنالك دواب يسخرها الله عز وجل فتنقاد لنا وهنالك دواب أيضا المولى عز وجل لا يسخرها لنا فنخاف منها كالأسود والنمور والضباع والذئاب وهكذا لماذا حتى يلفت المولى عز وجل انتباهك بأنه لو لم يسخر هذا الجمل ولم يسخر هذا الحصان؟ ولو لم يسخر هذا الحمار فإنك لا تستطيع أن تسخرها بدليل أن الله عز وجل ترك ايضا حيوانات أخرى ودوات أخرى غير مسخرة لك إذن يا إخوة الإسلام هل يجوز لمسلم ما هو طيب الأحزاب العلمانية في العالم العربي والعالم الإسلامي ما الذي تنادي تنادي بفصل الدين عن الدوله بمعنى ان همها واهتمامها الاحزاب العلمانيه على اختلاف اشكالها والوانها همها الوحيد هي القيام بدنيا ماذا بدنيا الناس بمعنى توفر للناس الماكل والمشرب والملبس والمسكن والعمل والطبابه وإلى آخره هذه أهداف الأحزاب العلمانية والدول العلمانية الكافرة فصلت الدين عن ماذا؟ عن الدولة طيب أنت مسلم أنت رئيس حزب إسلامي أنعم عندما تقول أنا حزب إسلامي بمعنى أنك ترجع إلى كتاب الله وإلى سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى أنك إسلامي ثم بعد ذلك تقول انا لا أطبق الشريعة ثم بعد ذلك تقول انا لا اقطع يد السارق ثم تقول انا لا اجلد الزاني اتستحي من كتاب الله سبحان الله العلي العظيم ما هذا الامر اتستحي هذه شريعه الله هذه شريعه الله والله لو طبقوا شرع الله عز وجل على عباد الله عز وجل لاستقامت امر الامه هذا الانحراف السياسي والفساد الأخلاقي والفساد الاقتصادي كله ما, رج ما رده إلى ماذا؟ إلى الإعراض عن شرع الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى المولى عز وجل يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار ماذا؟ موعده اللي يكفر بالقرآن الكريم بل إن الذي يأخذ من القرآن أشياء ويترك أشياء قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منه إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ماذا يرد إلى ماذا؟ إلى أشد العذاب إذن فالإعراض عن شرع الله وعن دين الله عز وجل هذا كله جريمة كبرى ما لم تخرج من باب الكفر الأصغر فإنها تدخل في الردة، تدخل في باب الردة. هذا الإنسان الذي يرد الأمر على الامر انظروا هنالك أمرين، انتبهوا لهما. هنالك إنسان لا يرد الأمر على الله، هذا عاصب بمعنى يشرب الخمر، فإذا قلت له لما تشرب الخمر، قل أسأل الله العفو. هذا لا يمكن أن نخرجه من دائره الإسلام إلى دائرة الكفر واحد مثلاً غرته نفسه فزنا. قال نانا عم زنيت. ولكنني مذنب أسأل الله أن يعفو عني. هذا لا يمكن أن نخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر لكن عندما إنسان يرد الأمر على الآمر أو يستخف بأمر الآمر أو يستبجل أمر الامر هذا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ويثبت كفره بعد إقامة الحجة عليه من خلال محكمة شرعية إبليس عليه لعنة الله ماذا قال له المولى عز وجل؟ اسجد لآدم أو لا؟ قال أسجد لمن خلقت طيلة أنا الذي خلقتني من نار نسجد لهذا الذي خلقته من طين هذا رد الأمر على الامر أو لا؟ إذن هذا خارج من طاعة الله عز وجل خارج من طاعة الله ولذلك بعض الكثير من بعض الأحزاب الإسلامية اسال الله أن يغفر لنا ولهم إن شاء الله يرون أن أنت درتك حزب إسلامي سميته حزب إسلامي كيف يرحم والديك حزب إسلامي حتى الأمور تاع الدنيا ما قمتوش بها تجدوا الآن تطعنوا في دين الله عز وجل أو يعني تعترضون على أمر الله لماذا خوفا من الداخل وخوفا من ماذا من قال نحن لا نستطيع أن نصرح بهذا طيب اسكت على الأقل اسكت. أما أن تقول أنا لا أطبق هذا شيء ماذا هذه جريمة أما أن تقول لا أفعل كذا هذا أحكام الشريعة الإسلامية قول الشريعة الإسلامية هذه مصدر التشريع بالبلاد وسوف نعمل على تطبيقها لأنها عندنا أمرين هناك دعوة إلى الشريعة وهنالك تطبيق ماذا؟ الشريعة لا بد أن نحن الآن ندعو الى الشريعه أو لا ندعو ولا نستحي ونقول الشريعة المولى ماذا قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما والله يدعو إلى دار السلام فالمولى نحن ندعو إلى الشريعة عندما نصل إلى الحكم ما الذي نفعل لا بد أن نطبق الشريعة وعندما نطبق الشريعة لا بد أن نعرف الزمان والمكان والظرف لماذا في التطبيق ممكن واحد يسرق في عام المجاعة انقطعوا اليدو؟ ممكن واحد مثلا سرقات كبير يسرق مثلا سرق الاموال ال ال ال خمس سنوات بدد أموال تعماله المديرية العامة أنتم تعرفون الشباب الآن كاين بعض الشباب يحكموا عليه بعشر سنوات خمس سنه سنة لأنه حاجه حاجة صغيرة ربما يكون واحد سرطي ولا عسكري ولا دركي يسرق خبزه من المطعم ولا يسرق جاجة من المطعم ربما يعاقبوه وهذا يبدد أموال الأمة طيب هذا ما من الذي ينبغي له في الشريعة؟ واحد سرق وفقير من قد تعولوا شده باينا ولا مش باينا أما هؤلاء قد لهم يديهم ما فيهاش لعب ما فيهاش لعب سبحان الله العي العظيم هكذا كان ربي سبحانه مسينا ليقوله هذا كلام الله مش كلامي أنا يا إخوان السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم معنى حكيم عزيز ماذا حكيم بمعنى هذا الحكم فيه لو أنهم قطعوا يد شارق واحد بالحق يعني توفرت فيه شروط القطع هل ترى الآن السرقات الذين ينهبون أموال الأمة ويأخذونها شمالا وخلونا فقراء؟ نعم نحول ولا قوة إلا بالله الفرق بين الحجب الاسلامي الحقيقي والحجب الاسلامي الفنطوش نعم نعم لازم تسمو الاشياء باسمائها حجب اسلامي معناها حجب اسلامي كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا هنالك مرحلتين مرحلة الاولى هي تطبيق الدعوة الى الشريعة ندعو الى الشريعة نعلم الشريعة والحمد لله رب العالمين العلماء يبينوا في الشريعة ويعلموا لكن هل الشريعة تعلم برك؟ لا بد أن تطبق وكي تطبق لا بد لها من ماذا؟ يطبقها كل واحد يطبق مثلا ربنا لما قال في القرآن الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مات مئة جلة هذا كل واحد فينا يطبق الحكم كما يحب كما يستهي الذي يطبق هذا الحكم من؟ ولي الأمر ولي الأمر اذا لا بد ان نسعى الى وجود ولي الامر الذي يطبق امر الله عز وجل إلا إلا اذا لا بد ان ندخل في السياسه او لا ندخل في ما نحن مع... مع الناس ذاتيه في الحكم نحن لا نريد الشخص الفلاني هو يحكم نحن نريد ح... الحكم الذي يحكم مهما كان هذا الشخص الاسلام فيه شخصانيه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أنتم تتبعون محمداً أو تتبعون شريعة محمد شريعة. أنتم تتبعون شريعة محمد من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات قد ما. إذن نحن عندما نخاطب خصومنا لا نخاطبهم بالتورية أو بالتعمية أو بالبكتيك لا لا بد أن نقول إذا وصلنا إلى الحكم فاننا نعمل على تطبيق الشريعه بطريق الظرف وطريق التجرج والطرق التي حددها ماذا الشارع والشرك <تصفيق> عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعه هل قطع الايادي لم يقطع الايادي هذا دليل على ماذا دليل بان هنالك ظرف طارئ إذا طبقت الحكمة فإنك تكون ظالماً وأنزلت الحكمه في غير ماذا؟ في خير محل إذن فالقضية يا عباد الله الأحزاب الإسلامية هذه الآن اللي أصبحت تخاف من الغرب عبد الجليل في ليبيا أنتم رأيتم عندما قال أطبق الشريعة ماذا قالت أوروبا؟ صحيح هذا أو لا؟ صحيح. الآن في تونس اخواننا في تونس يريدون ان يجعلوا الشريعه الاسلاميه مصدر ماذا؟ مصدر التشريع قامت القيامه ولا ما قامتش هي قائمة القيامه في مصر الان هنالك ماذا؟ قامت القيامه البارحه في عيد مش المراه المسلمه لان المراه المراه المراه في المنظومه الاسلاميه غير المراه في المنظومه ماذا؟ الغربيه لماذا نريد ان نأتي بالمنظومة الغربية الكافرة ونجعلها على المرأة المسلمة. لماذا؟ المرأة المسلمة لها دينها ولها شرعها ولها أحكامها. والمرأة الغربية لها ماذا؟ مرجعها إلى آخره. البالح اليوم المفروض اليوم يكون يعني عرجال إنها سبحان الله انا نقول بكل صراحة عندما نرى ما يحدث الآن في الشارع وما يحدث ما أصبح الرجل المشكين أصبح الآن في حاله دفاع عن نفسه البارح مرأة تقول بملئ فيها لا بد من المساواة وفي نقاش أحد النساء تقول تعدد الزوجات تتحدث عن تعدد الزوجات الأخرى تقول لها ماذا؟ إذن للمساواه بمعنى المرأة ينبغي أن تتزوج أربعة رجال وصلنا لهذا الحد ارانا في خطر يا إخوان أرانا في خطر إذا كانت أصبحت الآن هذه مش قالتها في دار ولا في حمام ولا في طرولي لا ولا في حديقة عامة لا هذه أصبحت تقال على ماذا على الفضائيات أصبحنا الآن المرأة أصبحت سلعة مبتزلة أنا أقول لكم بكل صراحه المرأة أي مرأة مسلمة تعرف دينها وتعرف ربها وتعرف شرعها والله المرأة لا تطالب بما يطالب بهؤلاء النساء هل هذا البارح اللي كان معاهم رئيس الجمهورية مثل ما يقولوا هما الآن هذو مثل نساء الجزائر أبداً. مثل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أبداً, أبداً. ما ممكن وحده ولا زوجي يخلطوها تكون مجاهده ولا تكون مرت شهيد ولا كذا لكن انت تكرم وحده مرت شهيد والاف نساء الشهداء تخدم فام دميناش صحيح هذا ولا انا نعطيكم مثال الشركات الان اللي راهي تسجل تسجل النساء وتدي من الشركات الخاصه كان شركات الان يوظفوا النساء صح ولا لا ات... ات... توظف هذا صاحب الشركة يأخذ على المرأة مليون جوج ملاي أو ثلاث ملاي ويعطيها خمسمائة ألف تسيبوا على الرابعة أسباح شفتوهم ولا لا؟ على الخمسة أسباح تسيبهم يسيركلوا ولا لا؟ هل ها هذا نريد هكذا للمرأة اليوم التي يتحرشوا بها في الحافلة في القطار وفي اللي في وفي الصباح في الصباح وخاصه في الليل تصيبها ماشي مسكينه لشغلها فاذا بها صاحب السياره يعني يتحرش بها احنا عندنا ديننا وعندنا اسلامنا ولازم الاحزاب الاسلاميه هذا مبرر وجودها مبرر الاحزاب الاسلاميه وجودها في الساحه السياسيه في العالم العربي والعالم الاسلامي هي الدفاع عن الدين والدفاع عن القيم والدفاع عن الحضاره وان تقول هذا بملئ فيها مش تخبي على الناس. طيب إذا كان الناس الآن نكذب على الناس. طيب نكذب على الناس. لكن خطورة العلمانيين الآن. أتدرون ما هي؟ العلمانيين هؤلاء الذين يفصلون عن الدين عن الدولة. سمعوني مليح يا شباب. صحيح أنا ربما متحمس. ولكنني أعرف ما يخرج من عقلي. أعرف ما أقول. موسيقى انظروا انقب الكلام على عواهنه وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله انا عمراني نقولكم بكل صراحة انتم كلكم قدوة كلنا كلنا كلنا قلنا مهددين في ديننا وفي انسانا وفي ولادنا وما تشوفوش المسألة منا على عشر ماي لا انظروا الى عشرين سنة فيما بعد من كان يقول اخلاق الجزائريين تصبح إلى ما هي عليه الآن من كان يظن قبل عشرين سنة بأن المرأة تصبح الآن تتسكع في الطرق وتستسكى في الشوارع وتدخل المطعم الفلاني والقهوة الفلانية وتعمل كذا وكذا ونقول بكل صراحة بعض أخواتنا هداهن الله إلى سواء السبيل أصبح من مثلوس الإسلام الحقيقي ويحتو صوره غير صحيحه بكري كانت المراه متبرجه نعم موتبرجه تصيب السي فيليزي انعم وتمشي مع راجلها هي هو من قدام وهي بينها خطوات اليوم تصيبه اخ وهي بال بالحجاب ولا بالجلباب ويد في اليد ومشي في الزنق <تصفيق> انا حبيت مرتك في بيتك <تصفيق> هذا كله من ماذا اصبحنا ما عندناش؟ الأخلاق يعني أننا نتكلم على الأخلاق منتاع الشعب الجزائري كان عندنا حرمة للمرأة وبنت الجار أكثر من أختك دافع عليها إذن رانا رايحين والأخلاق إذا كان الأحزاب الإسلامية هي الأحزاب الإسلامية ما وفرت الخدمة ما وفرت العمل ما دافعت على المظلوم ما عملت حتى شيء وتزيد الآن للدين تقول الدين هذا ما يوم ما علش ذا الحجب الإسلام، فأمني وش هو الحجب الإسلام؟ فهموا لا يرحم والديكم بلق إحنا جهال ما نعرفوش، فهموا لا يرحم والديكم، يقولون ما معناه الحجب الإسلامي، الحجب الإسلامي هذا اللي يخاف من فرنسا ويخاف من الميركين ويخاف من الطليان ويخاف من ما مجيت عنه، عليهم ما مخبوش منه، أش ما سعدوا الإمام وش كان يجون نوبيش. عليكم الأمم كما تداعى نحن يوم قال لا انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيء قال ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوحن قال ما الوحل حب الدنيا وكراهيه الموت, الموت الموت انظر الان الغرب ماذا اصبح الان سمعت البارح ألان وزير الخارجيه الفرنسي يقول احنا اللي يختاروه الأحزاب الإسلامية في الجزائر مقبولة نحن مش مخ... م... السلفيين هذو من حبوها مش وش دخلك انتا نحن قلنا جون ماري لبا ولا بنت مانجاري لبا ما نحبوهاش؟ انتوا باختياراتكم عندكم شعب يختار يختار بنت جون ماري لبا ولا يختار ساركوزي ولا يختار ديفي لبا ولا يختار... هذي مسألة عكم لا هتدخلوا فوش كون فينا احنا أنا دي نفنتهاش <تصفيق> احنا مستعمرين <تصفيق> وزيد نقولكم حاجة النظام السياسي النظام السياسي اصبح يتعهد للخارج ويقولهم شوفوا احنا لم خلينكم الأحزاب اسلامية بس احادوك تعجبها الاسلامية اللي من خليهمش من ممنوعين من العمل السياسي اعلاها ممنوعين من, من العمل السياسي لماذا الان السياسة اصبحت اصبحت مساله حيويه ربما في القديم كان الحاكم هو اللي يحكم بالشريعه يطبق ما يطبقش يعمل وكذا لكن الشريعه معترف بها مسلم بها وانا قلت لكم بان الاعتراف بالشريعه شيء والتطبيق شيء ثاني والحاكم عندما يطبق يطبق يعترف بالشريعه زي وعندما يعترض على حكم البارح سمعتوا انتما واش كانوا يقولوا عنك يقول لك هذه الآراء القديمة البالية ما هي الآراء القديمة البالية؟ فهمونا فهمونا إذا كان تقاليد المرأة متورس نعم احنا معاكم إذا كان المرأة تضربك في الدخلة لولي تزوجها راجلها يضربها يعطيها صريحة باش يبينها باليانية ذرقز نعم احنا رأنا معاكم هذه في التقاليد بالية أما إذا كانت تقصدوا باللي المرأة اطيع زوجها في طاعه الله وتلبس لباسها الحجاب الشرعي وتحترم الاسلام وتربي اولادها على الدين وتلتزم احكام الشريعه ولا تختلط بالرجال اذا كانت هذه احكام باليه فانظروا في عقائدكم ودينكم لان هذا اعتراض على شرع الله عز وجل وانا لسنا الان بصدد ابراز الاحكام انا ابين الاحكام ولا انزل الاحكام بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره كل واحد يعرف نفسه أنا عندما يتكلم لما يسمع واحد يعرف أنا أفضل أن أكون عاصيا على أن أكون ماذا؟ رادا لحكم الله عز وجل كاين الناس، أنا أقول لكم بكل صحيح كاين الناس ما يسربش السلام سعي يقول لك السلام ح... ما... موش حرام او ما يسربش، ولكن يقول موش حرام لا لا. هذا هذا أشد في الم هذا ك... هذا كافر خارج من دار الإسلام إلى دار ماذا؟ إلى دار القفر. إذن لا بد أن نعرف إخوتي في الله تبارك وتعالى. العلمانيين هم الذي الذين حكموا بلاد العالم العربي والإسلامي منذ مسقليلا. <تصفيق> شكون اللي حرر البلدان. انتم <تصفيق> شباب. ادرسوا التاريخ. الذين حرروا البلدان: الجزائر، تونس، المغرب. مصر سوريا سوريا الثوره السوريه في سنة 1925 من أين خرجت؟ خرجت من المسجد <تصفيق> الثورة دعا إحنا عندنا في الجزائر ماي 45 من خرجت؟ خرجت من المسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله حافظ على قيم الأمة وعلى دين الأمة وعلى لغة الأمة من ماذا؟ من المسجد نحن أمة المسجد برلماننا الحقيقي هو المسجد دار انتع انتعنا هي المسجد الله أكبر نعم هذا هو المسجد اللي كان رافع راية الأمة الإسلامية ونزيد نقول لكم الآن في هذا الضرب انتع الثلج اللي يهلك الناس المسجد هو الذي قام بدوره قام بالدور انتاعه واحد يجيب لبسه واحد يجيب دراهم واحد يجيب كذا انعم واصبحت المساجد هي اللي توكل وهي اللي تشرب وهي اللي ترعى خاش عندهم دين وعندهم اسلام العلماء الذين حرروا البلدان الأمير عبد القادر بو عمامه فاطمه نشمر كلهم بو بغله كل هؤلاء اقراوا تاريخك شوف صورت يا حبرك قاعد سيبهم بالقميصات وباللحيه دوك باللي يقولك صاحب اللحيه هذوك صحاب اللحيه وما اللي هما اللي وقفوا لفرنسا باللحية يدوك بالقاموس بالجلباب انتعوا فوق الحصان انتعوا بالعز انتعوا والكرامة هم اللي يخرجوا رحيمة. أما الثورة انتع أول نوفمبر هي ثمرة لتلك الثورات سواء كان ثورات شعبية أو كان ثورات ماذا منظمة يعني الثورة تع أول نوفمبر هي عبارة عن خلاصة الثورات ونتيجة الثورات واللي قاموا بها قاموا بها من أجل أن تكون الجزائر بلاد إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطار المبادئ الإسلامية المبادئ شوف المبادئ الإسلامية إذن فنحن يا اخوان هؤلاء العلمانيون حكموا كأن الذي حكم علماني فاصل دين عن لا لكن باسم ماذا باسم الاشتراكي شفناها الاشتراكي وين شفتوه شفتوها ولا لا بالك ربما الشباب اللي ما يعرفش اليوم احنا كنا نروح من ونسوق الفلاح. احنا كنا في وقت الثوره الزراعيه اي بومبيا ثورة الزراعيه احنا, احنا عارفين احنا عارفين حركات التطوع اللي كانت موجودة على التطوع انا رحنا للتطوع ورحنا وحنا صغار في ذاك الوقت اذا ننبغي علينا ان نعرف حكمونا باسم الاشتراكيه وكان مكتوبة في الدستور قبل دستور تسعة وثمانين ال ال الاستراكية اختيار لا رجعه فيه ام تراجع وكان كل واحد يتكلم على الاسلام في ذلك الوقت او يتكلم حتى على الديمقراطيه في ذلك الوقت والتعدويه كان خائن وعميل تاع امريكا هذو اللي راهم يحكموا فينا الان هما اللي كانوا يسمونه عملاء تاع امريكا كاين هنا اخونا هنا أخونا رشيد بركات الله الله يذكره بالخير داعيه ايضا نعم وكانوا هنا اخوه نعم كنا ندرسوا هنا يجيوا يديونا يديمنا لماذا قدرنا الدروس في هذا المسجد اللي فيه. هذا في وقت الاشتراكيه طيب كاين اللي دارو علمانيه بمعنى انهم اقتصاد السوق مثل المغرب حتى المغرب نظام علماني المغرب نظام علماني مش نظام اسلامي هذه الكلمه اللي يقولها محمد الحسن الثاني ولا يقولها لا لا لا هذا محمد السادس علمانيون الاسلام يحب فقط يتخذوا من الاسلام ما يضغطون به على الشعوب ما يقمعون به الشعوب نعم شفتوا أنتم ولد صغير ولد الحسن هذا محمد السادس ولده صغير يركعوا له ويصلوا في ايده هكذا قال الاسلام هكذا ذا قال الاسلام يا خاوتي بعد يجيوا الاحزاب الاسلاميه يقول لك هذا سلالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سلالة النبي كذلك كذا جد رسول الله لا لا, لا لا لا لا لا نحن لا نؤمن بهذا لا نؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة عملي فإنني لا أملك لك من الله شيئا صح ولا لا وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سارقت لقطع محمد يدها اليوم الآن ملوك وجيب النذرير صغار يبوسون في يديهم وفي رجليهم هذا عبودية هذه المفروض هذا الملك أنا كنت نقول بقى لك ما بقى ما زالت فيه قلت بالك هذا مجان وقرأ في أوروبا وشوية بالك يحشم على عرضه ونحي يقول له ما يدير مرسوم ما, ما تبوسوا لشيدية سلموا علينا ما زال يحد الأنصب والجنرال صح ولا لا يركع يركع الله أكبر يحول ولا قوة إلا بالله ويبوس اليد ويبوس الرجل أعلى؟ على لماذا هكذا كانوا يفعلون لا يرسل الله يكن نبي على القيام له ولله أحاديث عن النبي حسن لا تقوم كما تقوم الأعاجم هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عمر بن خطاب نفس الشيكان وين كان يبات في الجامع عمر بن رضي الله عنه يبات في الجامع وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها يا من رأى عمرا تكسوه غرته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسر من على كرسيه فرقا وملوك الروم تخشاه. سبحان الله هذا هو اللي كان يتكلم الإمام الحديث عن النبي الله عليه وسلم كانت كان اليوم تأمرهم أمريكا كلينتون كلينتون داروا لهم وزيرة خارجية تقول انت افعل كذا وانت لا تفعل كذا هما سكتين العلمانيون حكموا البلاد العربية والإسلامية حكموها حكموها بالاشتراكية وحكموها بال... بالديمقراطية وحكموها بالليبرالية ولكنهم كانوا مستبدين ولم يفسحوا المجال لغيرهم في العمل السياسي والآن بدؤ الان في الجزائر يرفعون عقيرتهم اياكم ان تعودوا الاسلاميين اياكم ان تختاروا الاسلاميين اياكم كذا اياكم ان يعود الحزب الجبهه الاسلاميه للانقاذ مره ثانيه للميدان سيعود باذن الله عز وجل سيعود بإذن الله عز وجل ان انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نعم نحن عندنا ثقه بالله, بالله. عز وجل لان هذه الامه امه اسلاميه وأما لا يصلحها إلا الإسلام كما قال شيخ ابن ع... باديس رحمه الله لكن خطورة العلمانيين الأول اللي... بكني كانوا ملحدين أنا أعرف العلمانيين وقرأت لهم الحمد لله رب العالمين كانوا ملحدين لا يعترفون بالإسلام لكن لما شافوا العالم العربي والعالم أصبح الشباب يقبل على الإسلام والناس على الإسلام قالوا وا وا. الآن لابد أننا ما قولات شاذة قالها نحن نحن بارك الله فيكم نحن لا نريد في المسجد لا نريد رفع أي شعار بارك الله فيكم وأن المساجد لله فلا تدعوه مع, مع الله, الله أحدا. أحدا كي خذهم من برة نديروا الشعارات كلها هكذا خجحنا أيضا نحب الرب ونفوسنا أيضا نحن لا نقدم على شيء إلا العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وكلنا نخطئ من ممكن الإنسان يتحمس ويغلط إن شاء الله ربي عز وجل يأجر على نيته إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأجر الحسن بإذن الله سبحانه وتعالى لكن المسجد والمسجد نحن في المسجد نتحدث عن السياسة الشرعيه ونتحدث عن الواقع الذي نعيش فيه شفتوا الإمام ماذا كان يقولنا قبل قليل طيب الإمام يقولنا بأن لا بد للعلماء أن يتخذوا ماذا خطأ. وما يكفيش الدعاء على هؤلاء الحكام وصلا يكدوا كان الأئمة على الجزائر كلهم يديروا نهار واحد يكد الأئمة ما يعيطوا للشعب ما يديروا حتى شيء احنا ما نروحوش معهم احنا ما نشمل من الأئمة احنا يسمى رؤوس الفتمة <تصفيق> <تصفيق> احنا رؤوس ماعليش هكذا لازم ته طيب هذ الأئمة لماذا لا يجتمعون ويذهبون إلى رئاسة الجمهورية ويقولون طبقوا الشريعه وشوفوا الرد يا ائمه الجزائر انتم رسميون وتتخلصكم الدولة الدوله والحمد لله رب العالمين طيب انتم متح... مت... يعني مت... يعني قلقون على الاسلام وخايفين المؤامرات الداخليه والخارجيه نعم وهو كذلك ونحن نشاطركم في هذا ولكننا نقول لكم نحن ما الناس احنا ما الناس انتم ائمه مجبوا معكم شعب ما تخرجوا المساجد ما ديروا حتى شيء روحوا نتوما باللباس نتاعكم الشرعي وروحوا مباشره الى اس الجمهوريه وقولوا لهم احنا ائمه البلاد راهي كاينه في التن خارجيه وداخليه طبقوا فينا شرع الله عز وجل وتشوفوا احنا الجواب نتاعنا بعد ذلك كيفاش يكون ان شاء الله سنساندكم ونكون معكم اما اننا نقول الكلام ثم بعد ذلك لا نفعل شيئا هذا شيء لا نقبل إذن هذا شيء لا نقبل إذن نحن المشكلة تعني ما هو مشكلة نحن أيضا نريد تغيير سلمي في البلاد نحن نحب أيضا تغيير السلم أيضا نحن لا. لا نريد أن تسقط دماء وأن تسقط موتا نحن نريد لكن هل هذا النظام يقبل بالعمل السلمي والسياسي؟ هذا النظام هو الذي الآن نحن لك نخرج مثلا بعث لي إن شاء الله بعسولوا أوليسكم في براقي، بعسولوا ورقة استدعاء على خرج المسير هذه المسيرة تعالى الجمعة هذه هذا خرج في مسيرة سلمية عندنا أخ هنا من بي الكور وعندي الاستدعاء متاع ومسكين أيضا خرج نفس الشيء معنا ولكنه استدعية لماذا تخرجوا في المسيرة؟ يا إخوة لازم كنت تفهموا والأجهزة الأمنية كلها لازم تفهم من المخابرات إلى السرطة من المخابرات إلى السرطة نحن عندما نخرج إلى الشارع نخرج لأننا نريد أن نقوم بتظاهرة سلمية نعبر على حقوقنا هذا يسموه التعبير الجماعي وهذا راه موجود في جميع المحافظات انت على السرطة حقوق مش مصبع نكسر ولا نخرب ولا نديره أنتم الذين تعترضون طريقنا كيف نفعل يرحم والدكم ما نتحركوش ولذلك نحن نقول باننا باذن الله عز وجل ليس هذه المره الاولى والاخيره التي نتحرك فيها سنتحرك باذن الله عز وجل في الوقت المناسب نتحرك مطالبين بحقوقنا في هذا في هذا البلد البارح رئيس الجمهوريه في رساله يقول على المراه ان تفتك حقوقها وش معنى تفتك حقوقها يعني كأنها تروح تجيب تجيب الفريسة من فم ماذا من فم السبع وحنايا يا من نفتكوش طريق حقوقنا حتى هنا أيضا نفتك حقوقنا غير المرأة على بالكم بلي البرلمان المقبل هذا لازم يكون على الأقل في البرلمان مئات المرأة مئات المرأة لازم تكون وفرضوا على الأحزاب يرسحوا النساء يفرضوا على النساء لي المرأة في الجزائر أنا أقول لكم بكل ساعة أنا أتكلم عن المرأة في الجزائر خليني من الدوله أخرى المرأة في الجزائر والله العلي العظيم اللي يعرف والله لا تريد أكثر من أن ترى زوجها سعيدا عنده الشهرية يصرف عليها ويصرف على أولادها تريد لز... لابنها عندما يبلغ أن يجد بيتاً لماذا يتزوج فيه تريد لأولادها العمل ولقمة العيش المرأة هكذا تريد نعم اما انكم تعطونا تصوير غير حقيقي على المراه لا هذه المراه الان نتكلم العميقه انا شبناهم احنا لما رحنا في, في المديه وفي بلاد القبائل وش صبنا صبنا العجايز والله العظيم وحده تجيب الحطب وحده تجيب كذا وحده هذوك هما نسال حقيقيات الجزائر هذوك هما الحقيقيات الجزائر انتم شباب الا تسمعون ماذا يحدث الان في الجامعات الخزي اللي يحدث في الجامعات ألا تسمعون ماذا يحدث الآن في الحافلات انتع النقل ألا تسمعون ماذا يحدث في الشركات الخاصة والعامة أنساء اليوم عندنا شبكات تسيروها رجال دعاره يا اخوان في البلاد بدراهم الآن المرأة مسكينة تروح تخدم خطش ربما انطلقها تروح تخدم على اولادها وزوج اولادها ولادت اولادها ياخذوا من الشركة اللي راح يوظفوها يأخذوا زوج ملايين ولا هذيك خمس ملايين خمس خمسمية ألف المرأة محطمة في بلادنا المرأة محطمة في بلادنا تشوفوا ما قدك يتحركوا ولكن القلوب عمرك ما تغرك شعر بكلي شوقي كان يقول غروها بقولكم حسناء والغوان يغروهن سناء المرأة عندها كذا والراجل الآن لازم يدافع على حقه وحنا رانا رجال يا إخوان الراجل أنا, أنا رحت الواحد للمسجد خلت البيت الخلاء اجل الله قدركم لا لا باش نتكلم لكم شتعرفوا سب كاتب كاتبين هذا في, في, في بيت خلاء على المسجد كاتب عليها المرأة تخدموها والرجال ما تخدموها مش. أنا أقول الآن لازم تعرفوا دواخل داع الجزائر والرحي اليوم طفلة تحسب 17 سنة و 18 سنة تصيب طفلها عندها لصنص ما يحطوها تخدم حتى حتى يشاوموها في عرب وكي جي نظام إسلامي من حشمور. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا خدمت أستاذة تخدم محرّة كريمة مشرفة وإذا خدمت طبيبة مشرفة وإذا خدمت في أي مجال يخص المرأة حتى ولو كان يكون في ميدان الأمن تكون مع معجزة المرأة تفتش المرأة في المطار والمرأة اللي هي اللي تاخذ وفي اداب وفي اخلاق وفي كل شيء اليوم لكم تشوفوا الجمعيات الرياضيه النسويه شكون اللي يقودها الرجال خلاص وعليه الرجال يقودوا الجمعيات هذا نتاع نتاع في الرياضه كره القدم كره السله شيب المسؤول نتا حماده راكم كلهم دعمره أنا عارف أنا ما أحبش نتكلم لأنني بشمن واجعكم مش خاطركم ولكن ربما انتم ما إذن لماذا لأنني أنا أعرف ماذا يحدث في البلاد أكل الطعام وأمشي بالأسواق وشوفوا إيش كين وإيش مكانش مش عاي كل شيء نقوله لكم الآن كين كين الناس أ... أ... أصبحوا الآن بنته ما يخلي أشرح الجامعة. بعد ما هو بدأ الجامعه ولا منحه من الجامعه والجامعه اليوم حتى العلم تمد شو كان يقولوا هاكم تشوفوا انتم في اوروبا تمد العلم ولكن فيها شهاد ولا لا احنا لا علم غير الفساد لا علم كاش نهار كامل هما في الفوضى ونهار كامل كذا ومنها اللي جاءوا هذه الوسائل هذه ولا يا طامات انا ساعات نفكر حتى البورتابل ندي نقول نرميه كاع والتي الآن فساد كبير هدمت أسر هدمت ملاخر وشائعات واكاذيب وأراجيف أصبحت تنشر على الناس وعلى أعراضهم إذن نحن نرى بأن ما لازمش نستحيل إذن العلمانيون حكموا العالم العربي والعالم الإسلامي وفصلوا الدين عن الدولة ولكنهم كانوا مستبدين. بعض, من بعض الان في تونس ماذا يحدث الذي يحدث الان في تونس ان الفضائيات والعلمانيات والعلمانيين دارين حملة شرسة ضد الشريعة الاسلاميه ما نقولش انا ضد السلفيين لا ضد الشريعة نقول ضد الشريعة الاسلامية ضد تحكيم الشريعة لكن اخطر ما فيه جابونا المرة هذه حفيد الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله حفيد الشيخ طاهر بن عاشور والشيخ طاهر بن عاشور هو الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله والشيخ هذا واللاو حبي يقولوا يعني شوف الطا وليدة حفيد الطاهر بن عاشور يرفض يرفض ماذا التنصيص على تحكيم الشريعة الإسلامية. والعجيب أن بعض الفضائيات تتكلم كل مرة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولكنها لم تقول يقولك الموضوعية الموضوعية في أي قناة في أي فضائية في أي إذاعة الموضوعية الإنسان اللي يتكلم عليه يجب هذا جيبوه بعض الفضائيات تنقد الجبهة وتنقض خادثة الجبهة ولكنها ليس لها الشجاعة على أن تستدعي واحدا من قادة الجبهة الإسلامية اللي قالوا الحزب الفلاني قال عليكم كذا الحزب الفلاني قال عليكم كذا وأنتم ما هو رأيكم لا وبعد الدعوى ماذا الموضوعية والحيادية والشفافية بينما هي هي فضائيات مسمومة عندها أهداف مخابراتية نعم أهداف مخابراتية نعرف ما أقول أهداف مخابراتية لماذا ما تعيت النشر؟ أنا أنا موجود أنا حتى الصحافة الجزائرية يا كل يوم لكم تسمعوا الفيس الفيس الفيس أنا ليش ما تعيت تسمعوا جن عندهم أمر ياكم تفسحوا المجال في, في النقاش وأمر مش من, من من من الفوق ما يفسح المجال فضائيات ما يسبوا الجبهة اسمع الرأي الآخر عندنا عشرين سنة هيا نسمعوا ايهن تكلموا فجابوا عياض بن عاشور عياض بن عاشور هو حفيد الطاهر بن عاشور وعندك ايضا الشيخ طاهر بن عاشور عنده ابنه ما تقبلوا على كل حال يقولوا الفاضل بن عاشور وهو من علماء الزيتون الكبار وشيخ طاهر بن عاشور يعني من كبار الائمه والف تفسير هذا الكتاب اللي كم فيه التحرير والتنوير التحرير والتنوير والتنوير وكاينه حصه في احد الفضائيات يسموها التحرير والتنوير ولكنها هي في الحقيقه التحرير والتضليل هاو شيختار بن عاشور الان انا ساقرا عليكم هذا تفسيره تفسيره بدأ يفسر في القران الكريم في سنه 1923 ما كانت لا لا صح ولا لا كان الاستعمار هو الهجاث على صدور الأمة وبقي يفسر القرآن الكريم تفسيرا رائعا أربعين سنة بدأ في خمسة واربعين حتى في عمره ثلاثة وستين سنة إذا حبيتوا تعرفوا شكون الشيخ طاهر بالعشر يعني حفيد. عندنا ايضا مسألة في السعودية لما توفى الشيخ بن باز رحمه الله السعودية كحبة تتبدل الضغط الأمريكي التشدد جاي من, من السعودية التشدد يأتي من, من المملكة من علماء الحجاز من كذا من كذا أصبح النظام السعودي يريد أن يغير ما الذي فعل؟ راح جاب وليد الشيخ بن باز رحمه الله ليقول للناس ماذا؟ اتدرون ما يقول الابن تاعي فتاوى تاع غير ملزم ملزمة ملجما وعندها ظرف وعندها وقت وعندها كذا يريد ماذا, ماذا يريد ان يقول بما الشيخ بن باز ما جدش تاخذه عليه المقصود معناها الان اصبح ياتيك من ماذا ياتيك من من, من الشيوخ العلماء الشيوخ العلمانيه تفطنوا الى هذه الحيلة الماكره يوظفون ابناء واحفاد ثم ربي يقول في القران ولا تجر وزيرك الوزره وشكون هذا هذا الاب العالم العلامه وهذا الابن مش حد كيف تجعل انت الابن يصحح لماذا نعم هنالك من الابناء من صححوا لابائهم واصحح علماء الامام ابن القيم له ابن ابن تيميه رحمه الله له اخ يعني كان عالما اذا لا بد لكن العبره بماذا لا بالابن او الحفيد او العالم العبره بماذا بالكتاب والسنه العبره بالدليل اسمع الان ماذا يقول الشيخ قال وكان تبقى الشريعه فتنه هذا يعني تونس هذا قال وكان تبقى الشريعه فتنه وما لازمش والشريعه تجاوزها الزمن هكذا انا انقل الفاظه <تصفيق> ودارينه هو عضو تعال هيئه ان تعمله وانتعى الانتخابات وانتعى الدستور الى اخره سبحان الله العظيم لماذا هذا الشيء؟ لكي يظلوا على الناس وبعض النساء البارح البارح بعض النساء انعم أصبحوا يقولوا لا خايفين يواجهوا الـ الـ الشعوب العربية الفاقت تعرف الإسلام وتعرف الدين وتعرف أصبح ماذا؟ يقول لك الآن نجيبوا فتوى تعفولان نجيبوا فتوى تعفولان يأتون بشواذ أقوال أهل العلم ويصورونها على أنها هي الإسلام وهي أقوال ضعيفة وشاذة وكل عالم له زلة من الزلات ويخطئ في مسألة من المسائل وهذا لا ينقص من ماذا؟ من قدر العالم مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية رحمه الله العالم قد يخطئ في المسألة والمسألتين إلى مئة ولا يحط هذا من قدره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله <تصفيق> شيخ الإسلام بن كثير من الناس لا يعرفونه ولا يدرسونه <تصفيق> شيخ الإسلام بن كان يخالف الفرق الضالة وكان يخالف العلماء ولكنه كان يحترم وكان يدافع حتى على من يخالفه وكان ينصرهم إذا كان نزلت بهم مناجلة من النوازل لأن الخلاف لا يبطل الأخوة الخلاف لا يبطل النصرة الخلاف وأنا أعرف إخواني لي في الله تبارك يخالفوا يعني في قضايا سياسية وفي قضايا ما زلت لحد الآن أكن لهم المحبة وأدعو لهم وألا ساتي وهذا كما قال ابن الدرداء قال والله إني لا أدعو لإخواني أذكرهم بأسمائهم إلا في السجود يذكرهم بأسمائهم بعض الناس خالفوا خلاص. قلت أنت مبتدع وانت كذا وانت كذا وعلي مسألة ينبغي للشباب أن يعرفوها مش خالفني ذرائك واللي عدو لو كان كل إنسان خالفوه العدو انتهان واللي ونحاربوا بعض ما بعض مرة نحاربوا السنة ومرة نحاربوا الشيعة ومرة نحاربوا كذا ومرة طيب انظروا ماذا يقول الشيخ الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون انظر ماذا يقول يقول فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه وحكمه وبيانه أفضل واهدى مما اوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك إلى أن يقول وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى وأنها شريعة عظيمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم متمكن منها لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها والدعوه اليها هل الان ماذا يقول عياض في جده تجاوزه الزمن ماذا يقول عياض في جده وانا اطالب وعليكم السلام وانا اطالب ايها الاخوه ان هؤلاء العلمانيون الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر أن يقرأوا الكتاب من أوله إلى آخره في ثلاثين مجلد في تفسير وأقول لهم بالضبط اقرأوا المجلد الذي فيه تفسير صورة النساء وصورة المائدة. وخاصه قوله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ما كيف فسر قوله الكافرون الكافرون الظالمون إلى آخره واقراوا قوله سبحانه وتعالى في تفسيره السارق والسارقة فقطعوا ايديهما تفسيره لقوله عز وجل في القرآن الكريم يعني عندما قال يقول الله عز وجل أفحكم اقرأوا للشيخ طار بن عاشور رحمه الله لتعرفوا هذا الشيء. إذن ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله فاتبعها أي دم على اتباعها دم على يعني ما عندهش وقت معين فالأمر للطلب الدوام مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى أن يقول ان دينهم اعمال احبوها هذا في قولي عز وجل ولا تتبع ماذا اهواءهم ان دينهم اعمال احبوها لم يامر الله بها ولا اقتضتها البراهين وفيه ايضا تعريض للمسلمين بان يحذروا من اهواء الذين لا يعلمون هذا كلام يعني فقط اليوم نجيب لكم غير طهر بن عاشور اذا احيانا ربي سبحانه وتعالى هذا الكتاب اسمه الانتصار للقران تهافت الفرقان كاين واحد نصراني امريكي هو اصله يعني فلسطيني واصبح جاب دار قران خاص وامريكا راهي توزع فيه ها. امريكا توزع في قران يعارض القران الكريم الذي نقراه ها. سورة الطهر، سورة الغرنيق، سورة العطاء، سورة الطاغوت سورة الملوك، سورة الرعاة، سورة الموعظه سورة الإعجاز، سورة القدر، سورة المارقين. ولما تقرأ يأتي ببعض الاقتباسات ويصرح. يعني أمريكا الآن أصبحت تريد منا أن يكون لنا قرآن آخر فقرأوا هذا الكتاب فهذا كتاب اقرأوه حتى تشوفوا الصور اللي جابتها لنا أمريكا إسلام أمريكي اذن يريدون الان لا يحاربون الاسلام الان مش فقط يحاربه. انتم تعرفون ماذا فعلت امريكا في افغانستان مؤخرا ان كتاب الله عز وجل لما حرقوا كتاب الله عز وجل. ماذا فعل الافغانيون, مش الأفغانيون اللي مع ماذا؟ فيهم ماذا؟ تحرك ماذا هذا إذن والآن أنتم شاهرائتم أوباما يعتذر و والبنتاغون يعتذر وقالوا له محن نحترم القرآن ونحترم الإسلام والآن كتبت مقالة تتدرون ماذا قالوا قالوا أخطر شيء على الأمن ليس الأمن الغذائي وإنما الغمل الأمن الأمن الديني إذا مسيت أمّ في دينها عرف اللي ماذا والآن بدأوا يدرسون على أنهم لا يمسون بشعائر ماذا الأمم أنتم تعرفون الهند؟ الهند عندهم في البرلمان ولا ما عندهمش؟ الهندوس اللي عبد البقرة عندهم في البرلمان ولا لا؟ أتدرون ماذا الهندوس لما دخلوا إلى البرلمان سنوا قانون بأن الإنسان اللي يتعرض البقرة ولا يعمل كان عنده خمس سنوات حبس سبحان الله العظيم هندوس يشرعون لاحترام البقرة وما حشموش ورأيتموهم الهندوس يلبس اللبس انتع الهندوسية واللحية انتع الهندوسية ويدخل الأمم المتحدة وما يحشمش وشفتوا اليهودي يدير الكبوسة تاعه ويدير ماذا؟ وما يحشمش وحدها المسلم يقول أنا ما انقطعش اليدين وانا ما نرجمش الزاني وانا ما انطبقش الشريعة واشتبروا الله كنت تموت اليوم شيء تموت كيف تلاقي الله عز وجل؟ قال أنا هكذا الم أقول المولى قلت وجل قلتوا لنبيه بس تقيم كما؟ ثم جعلناك على سريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ماذا تقول الله؟ الله يعني نحن خائفين احنا ينزل علينا ساعة من السماء أنتم تعرفوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ناقش الصحابة في قضية في قضية المتعة فماذا قالوا؟ قال له واحد أبو بكر لا يرى هذا وعمر لا يرى هذا قال يوشك أن تنزل تنزل عليكم ساعة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر لا حول ولا قوة إلا بالله إذا الآن هذا كتابه النظام الاجتماعي بالإسلام يعني لا أستطيع أن أن أقول لكم لماذا أقول لأن الآن هذه المسائل البديهيات عندنا إحنا أصبحت ماذا كأنها تتكلم في الشريعة كأنها شيء شي. طيب يقول هذا الجد هذا يقول هذا الكتاب يتحدث فيه يقول فاقتضى ذلك لا محال أن يكون هذا الدين دولة الدين هذا ماذا؟ دولة. دولة لأن التشريع يتطلب تنفيذ قوانينه وذلك التنفيذ هو جماع معنى الدولة هذا نقل واحد حتى المرة الثانية يجيب يجي يقول لك ما تدير الشريعه في الدستور طيب وبهذا الأصل وبهذا الاعتبار اصل من اصول التشريع راعته الشريعه ويرعاه ولاه الامور ويحمل الناس عليه يحمل الناس عليه والله لولا الخوف خوف من الوقت لا لكم حتى تعرفوا بان الناس ولو يكذبوا على العلماء وبين العلماء هذو يعني و... طيب يقول فاقامه حكومه عامه وخاصه للمسلمين اصل اسمع مليح أصل من اصول التشريع الاسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيره من الكتاب والسنه بلغت مبلغ التواتر المعنوي طيب سياسة الحكومة سياسه الحكومه الاسلاميه مش موجود عنوان وهذا كتبه سنه كتبه حوالي سنه 1942 في مجال سياسه الحكومه الاسلاميه ميادين اربعه يذكر منها يقول فاما الميدان الخاص بالامه الاسلاميه فالسياسة حكومه الاسلام فيه سياسه شرعيه لها المقام الاول في النظر لان بها حياه الجامعه الاسلاميه وقوتها طيب الى ان يقول <تصفيق> طيب هذا قولتان الان انتم تعرفوا بلي افضل كتاب كليفه بعد العز بن عبد السلام ممليحه دي علمية علميه كتاب بعد قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام سلطان العلماء وكتاب الامام الشاطبي الموافقات هو كتاب الطاهر بن عاشور اللي سماه مقاصد الشريعه الاسلاميه اقرا لكم عموم الشريعة, الشريعة الإسلام معلوم بالضرورة يعني هذه مسألة مزمانة ماذا؟ معلوم بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامة داعية داعية جميع البشر إلى اتباعها يعني كلام طويل يقول فمعلوم الشريعة معلوم للمسلمين بالضرورة فلا حاجة بناء إلى الإطالة به إذ طيب نفوذ الشريعه نفوذ الشريعه يقول واعظم باعث على احترام الشريعه ونفوذها انها خطاب الله تعالى للامه فامتثال الامه, فامتثال الأمة للشريعه امر اعتقادي امر ماذا اعتقادي داخل في العقيده وهذا سبق اول قلناه الملقات من الر... المتلقات من الرسول صلى الله عليه وسلم كلها واحد إلى أن يعني كلام طويل جدا يعني أسرع فقط ولكن من أراد أن يعرف هذا فليرجع إلى كتاب مقاصد الشريعه الإسلامية للشيخ طهر بن عشور إلى أن يقول فكان من أصول نظام الحكومة الإسلامية إقامة الخلفاء والأمراء والقضاه وأهل الصورة في الإفتاء والسرطة والحسبة ونواب كل ذلك ليتم تنفيذ أحكام المتعلقة بالحقوق العامة ثم يتحدث عن إقامة الحدود ويتحدث عن, عن القضاء الإسلامي وكيف يكون القضاء الإسلامي يعني كلام في غاية النفاسة في غاية النفاسة كتبه الشيخ بن عصر طيب أختم الآن بقول الشيخ أحمد حماني يا كذا ما يتهموش باللي رحمه الله بأنه ماذا متطر؟ الشيخ أحمد حماني كان هو ماذا رئيس المجلس الأعلى للأستاذ الجزائر. طيب اسمعوا وش يقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله. طيب هذا يقول الكلام في في في المجلد السابع في ملتقى ملتقى الفكر الإسلامي. في تيزي وزو هذا الملتقى كان تم في ماذا؟ في ولاية تيزي وزو يقول وغادات الاستقلال والتخلص من الاستعمار صدر قرار من طرف الهيئة المؤقتة الحكومة المؤقتة كل القوانين التي كانت مطبقة في الجزائر تبقى سارية المفعول إلا ما يمس بالسيادة هذا وشق ماذا كانت الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت طيب ثم يقول وهل هناك أشد مساسا بالسيادة من نسخ الشريعة نسخ ماذا؟ الشريعة. الشريعة. الشريعة إن التشريع والقضاء من أعظم مظاهر سيادة الأمة وقوتها واستقلالها ولقد غزانا الاستعمار أيام ضعفنا وغفلتنا وفرض علينا شريعته وقوانينه وقضاءه بواسطة الكيد والمكر أو بواسطة الفتح والقهر أثناء احتلال فعلي أو احتلال فكري وان من واجبنا, من واجبنا وقد تخلصنا والحمد لله من احتلاله الفعلي أن نتخلص من كل نفوذ بقي له اقتصادي أو سياسي أو قضائي أو فكري إذ لا يتحقق استقلال إلا بمطاردة كل أثار الاحتلال علينا أن نشرع لأنفسنا أنظمة لحياتنا معتمدة على أصول شريعتنا وكلام طويل أيضا قاله وأيضا الشيخ أحمد حماني في هذه المحاضرة بين أحكام الذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل ثم ساق الشيخ أحمد حماني هو الذي ساق ماذا ساق ساق كلمه لهواري بومدين رئيس الراحل رحمه الله على كل حال وغفر الله لنا ولهم جميع آمين ان قوانيننا الحاليه هذا كلام من كلام ابو مدين في 13 3 71 وقال كان اصولي في ذاك الوقت ان قوانيننا الحاليه غريبه عنا تتعارض مع احسن ما في شريعتنا الاسلاميه فيجب إذن اعاده النظر فيها جذريا لتردى الى المصادر التشريعيه الاسلاميه من 71 كش ما هذا راجعنا الشريعه ولا لا كان حتى لياتي الان احزاب اسلاميه ويط... وي... ويريدون ان يتكتك مع الداخل والخارج طيب هذا ما كتبناه كتبناه في ذلك الوقت هذا الكلام كتبناه في 92 يعني وانا داخل السجن مش خارج السجن حتى الناس تفهم كتبناه داخل السجن طرحنا سؤال وقد يقول قائل منكم نحن متفقون على تحقيق الاستقلال التشريعي ولكن ما هو الطريق إلى ذلك أهو القهر أو الإكراه أم ماذا تبقى الشريعة بالسيف بالقهر بكذا أجبنا في ذلك الوقت وقلنا والعبد الفقير يقول إن الطريق قد وضحناه في القانون الأساسي يعني في التسعة وثمانين وهو طريق الانتخاب والعمل السياسي النظيف الشرعي شرط شرطنا هذا الشرط شرطة أن يلتزم النظام بذلك ويقبل بالنتائج ويقبل بماذا؟ بالنتائج وأن لا يفتعل العنف إذن العنف من, من أين بدأ؟ بدأ منهم ودخلنا الانتخابات البلدية ووفق الله وكان النجاح فماذا كان بعد ذلك؟ رأينا النظام يضايق البلديات ويسجن رؤساء المجالس الولائية ويحد بطريقة غريبة من صلاحية رؤساء البلديات وهذا لون من ألوان العنف الذي تمارسه السلطة هذا الكلام يعني لم نقوله الآن في المسجد ونحن احرار قلناه ونحن في السجن نعم وهذا الكلام حقق معي ولفقت لي ماذا قضية ماذا؟ قضية ثالثة فيما كتبت نعم ولسنا ولست الآن بصدد الشرح والإضاح لأن المسألة معروفة لدى الحق الخاص والعام ولكن الطامه الكبرى حدثت بعد الإضراب السلمي ودوهمت ساحه الشهداء وأول ماي وضرب المعتصم المعتصمون برصاص الغدر والنذاله ثم زج بنا في السجن وعشرات الالوف من خيرة الشباب ورغم ذلك دخلت الجبهة الإسلامية للانقاذ وكتب الله لها الفوز والنجاح مره اخرى ورغم حجم الضربات المتتاليه فماذا كان مصادره حق الأمة في الاختيار الى آخره انه ارهاب مقنم أنا قبل ما تجيش هذيك كلمه الارهاب أنا سميت في ذاك الوقت ماذا ارهاب ماذا مقدم؟ وهذا الطريق السلمي ليس طريقنا احنا فقط هذا العلماء ذكرت منهم الشيخ احمد شاكر الشيخ احمد شاكر من كبار العلماء المسلمين ومحدث من كبار المحدثين وهو الذي حقق مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طيب يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله في الطريقة إلى الوصول إلى, إلى تطبيق ماذا؟ الشريعة وهذا الكلام قالوا في ماذا؟ في الخمسينات يعني قبل ما نزيدوا إحنا هذه دعوتي اليكم وارجو ان تكون قد صادفت اذانا واعيه وقلوبا مطمئنه بالايمان وانتم الذين وكلت, وكلت اليكم الام امرها ووضعت امالها فيكم وذلك ظني بكم ان شاء الله اما ان ابيتم اذا ما احببتوش تبقوا الشريعه هذا في الخمسينيات ماذا قال واعيذكم بالله ان تابوا فسأدعو رجال الازهر وعلماء الإسلام ورجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم سيستجيبون لي وسيحملون عبء هذا العمل العظيم وسيرفعون راية القرآن بأيديهم القوية التي حملت مصباح العلم في أقطار الإسلام الف. عام وسينهضون به كما نهضوا من قبل إلى أن يقول وإذا وإذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي يعني ندخل ماذا الانتخابات طيب ويقول ولئن فشلنا مره ونحتكم فيها الى الامه ولئن فشلنا مره فسنفوز مرارا بل سنجعل من اخفاقنا ان اخفقنا في اول امرنا مقدمة مقدمه لنجاحنا بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم Wobi enna użajekunu muw sieran ile ageri. Iden, fa, hua jara bi enna, a tarikajat bieg xerja, 50, enna, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, eħwa, كم الساعة؟ ثلاثة اربعه ثلاثه اربعه طيب إيه؟ على كل حال الذي اريد ان الخصه لاخواني في, في الله عز وجل حتى تكونوا على بينه من الامر ان الشريعه الاسلاميه امر لا خيار فيه ليس لاحد ان يقول اقبل الشريعه او لا اقبل الشريعه هنالك مرحلتين والمرحلتين ذكرهما الشيخ طهر بن عشور هنا في كتابه قال بأن الدعوة الشريعة الإسلامية تكون عن طريقين طريقة الإبلاغ والدعوة وطريقة ماذا؟ التنفيذ البيان والإبلاغ لمن؟ للعلماء والتنفيذ لمن؟ لولاة الامر إذن فنحن ندعو الناس إلى الشريعة الإسلامية ما عندناش حكم حنا عندنا الحكم ولا ما عندناش انا <تصفيق> نحاولوا وما اصلا علاش نحاول لي ما أ... انك تدعو للشريعه ودعو للشريعه عندنا كليه الشريعه في ولا ما عندناش عندنا كليه الشريعه دير ماجستير في الشريعه دير دكتوراه في الشريعه اكتب بحوث افعل ما شئت اما ان تقول نطبقوا الشريعه فلا اذا حنا عندنا مرحلتين مرحله الدعوه ومرحلة الدولة الدعوة فيها ماذا؟ التبليغ ويؤسفني لي أنني لا أريد أن أذكر الأسماء أن بعض الدعاء اليوم موجودين في أحزاب إسلامية وعلى رأس أحزاب إسلامية لا أقول كلهم بعضهم طيبين الحمد لله رب العالمين لكن أتكلم عن سياسه الأحزاب لا أتكلم عن أشخاص بعضهم أيها الإخوة كان يأتي إلى المسجد ويأمر الناس بالكتاب والسنة وتطبيق الشريعة واليوم كأن شيئا بينهم وبينها بعد المشرقين فبئس القريب يعني الآن كأنهم تملصوا منها وهذا خطر لماذا أنا قلت اليوم نقطة تاعي هي هذه لماذا لأن هذه مسألة ماذا ليست مسألة هينة صلاح الأمة بشرع الله عز وجل أنا أقول لكم والله ما تصلح الأمة هذا إلا بالشريعة الإسلامية إذن هناك مرحلة تعتبليغ وهناك مرحلة ماذا تطبيق ومرحلة التطبيق الذي يطبق هو من؟ ليس الداعية الداعية يبين الذي يطبق هو من؟ هو الحاكم والحاكم هو الذي يعرف ماذا؟ الظروف والامكانيات لكن أن يسكت رئيس حزب إسلامي على الشريعه الاسلاميه يقول ان لا اطبق الشريعه انني اخشى على نفسي وعلى هؤلاء الاخوه من عذاب الله عز وجل والله العظيم يعني حاجه حاجه خطيره جدا انتم تعرفوا باللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم راجعه افضل نقول راجعه راجعه في ماذا في قضيه صلح الحديبيه ولا لا والنتيجه ما هي انه بقي من ذلك الوقت يصلي ويصوم ويزكي ويستغفر خوفا من مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالك اليوم نحن مهمتنا ليست مهمه هذا الشيخ ابو اليقظان هذا من علماء غردايه بل من فحولها ومن العلماء الذين كان يحبهم الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله أنت المفروض عليك أنك تعمل النتيجة على من؟ على الله بعض الأحزاب الإسلامية اليوم تريد هي ان تحكم مش الإسلام يحكم تريد إياه تصل إلى الحكم ولذلك أصبحت تتنازل عن ماذا؟ عما هو؟ مبرر وجودها ما تقول حزب إسلامي ما حزب إسلامي واش معناه؟ حانا بالسلطاعتنا الآن احنا نأخذ ومن ذاك ونقول للناس اسمعوا احنا اللي يحب يصلي صلي واللي يحب يصوم يصوم واللي يحب يحج يحج واللي يحب يزكي يزكي واللي يحب يدير الخير يحيد يدير واللي يحب عنده أخلاق حسنة لكن احنا ما نهتموش باللبيض القضايا احنا نهتم بحاجة واحدة الماكله والسكنة والسبطار والتعليم و ماذا دنيويه ننجو نديروا حجاب ولا ما ننجوش لكن لما نقول اسلامي واش معناها ما معنى اسلامي انك اسلامي وتقول ما نديرش الشريعه اسلامي وربما تعترض على شرع من سرعة من, سرعة من, سرعة من كتاب الله عز وجل او انك تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله هو أحقه ها خافوا من الماريكان خافوا ما يعطيكمش الكلاسة في البرلمان الله لا كانت في في البرلمان هذه الله لا كانت لازم يدخل البرلمان حتى لو كان يكون وحده ممكن ما يطبقش ولكنه على الأقل يكون صوت ماذا؟ صوت حق يذكر الناس بماذا؟ يذكر نفعة الزكرة حتى تكون في البرلمان بلازة يناديوا بالشريعة على الأقل ينبو أسمع أنتوا مسلمين ولا مش أهم مسلمين وكيف تعترضوا على شرع الله؟ يقول لي داعية داخل البرلمان ولا لا؟ إذا لم يكن مشرعا فإنه سيصبح ماذا؟ داعية فالأقلية الإسلامية في البرلمان دعوتها الدعوة حتى تكون عندك الأغلبية وتجعل الشيء ماذا؟ حيز ماذا؟ حيز التنفيذ ويزيد يخرج من البرلمان ويقول أسمع أنا لا أحب أن نحيو الخمر ولكن ولكن الحزب الفلاني وجبهة التحرير وفلان وفلان قال كذي ما نجيلوها صح ولا لا الآن هذا الشيخ أبو ليقذان عنده كلام لي ماذا بيت تسمعه الله ي... الله ما دام قلت الوقت مازال شوي من الواجب بارك الله فيه من الواجب على العام من الواجب اسمع مليح من الواجب على العالم العامل ان يركز عمله على مبدا صحيح واساس قاطع وان يرسم له خطه مستقيمه تصل به الى غايته الشريفه ومثله الاعلى وان يخلص فيه اخلاصا لا تشوبه شائبه ما ثم لا عليه اسمه هذا هو ثم لا عليه بعد ذلك ان نجح ام لم ينجح انت تخدم وشوف الطريق ودير الواجب تنجح ما تنجحش النجاح وعدم النجاح ما نردوه الى من الله عليك البلاغ وعلينا حساب دائرتك اعمل وش تدير تلميذ واحد مثلا عنده البكالوري يجتهد ويعمل ويذاكر وفي النتيجه ما ما ما نجحش يلوم نفسه ولا لا ما يلومش نفسه واحد ما ذاكر وما نجحي يلوم نفسه ولا ما يلومش. واحد أيضا لم يحضر هذا الامتحان أصلا ويقول عليها ما نجحش هذا يلوم نفسه ولا ما يلومش إذن أنت أعمل للشريعة الإسلامية ودير حزب إسلامي وقول أنا من أريد أن أطبق الشرع الإسلامي في دولة في شعب المسلم شعب الجزائري شعب مسلم ولا, م ولا كافر شعب مسلم هذا الشعب فيه معاصي مش ما فيه معاصي فيه كفار لا يمكن أن نحددهم ونقول هذا كافر وهذا كافر وهذا. لا نحددهم الأصل في أنه في دار ماذا دار الإسلام فنحن نحكم إلا من أظهر لنا ماذا كفره بواحن كذا عندنا إجراءات شرعية معروفة قال اذ عليه أن يعمل وليس عليه أن ينجح وإنما الفوز والنجاح بيد الله فإن فاز بأمرين فإن فاز فبأمرين أمر العمل وأمر النجاح وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أنت جاهل ينصرك ربي ولا ما ينصرك إيش ماذا هذه حاجة ثانية طارئا ك الناس يجاهدون ويفشلون الإم الأمير عبدالقادر رحمه الله شلوا مع برنسة ولا ما شلته شلوا ولا ما شلته وكاش محبوس عندهم ولا لا شحال من صورة فشل والنتيجة ون... والنتيجه ماذا ممكن انت تغرس ما تاكلاش انت ياكلها اللي جاي من ماذا جاي من بعد ما تكونش اناني انت ابقى على المبادئ اذا تحققت لك فبها ونعمت واخرى يحبونها نصر من الله وفتح قريب واذا لم تتحقق فلله في ذلك حكمه انت لا تعلمها سلم لله عز وجل ربي حكيم لما يأخر النصر ربي عنده حكمه لا تستعجل أنت. قال وإن خاب فقد فاز بأمر واحد عمل واجتهد واخسر فاز ولم يفز لم يفز بالنجاح ولكن فاز بماذا بالعمل وبالأجر عند الله تبارك وتعالى طيب هذه وحده طيب وهو العمل وكفى هذا ترضية لضميره وربه فمن هم بحسلة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومتى تشبع العامل بهذه الروح فإنه لا يعتره في حياته فشل ولا كسل بل يكون دائما متمنطقا بمنطقة العزم والحزم والنشاط بصرف النظر عن فوزه أو إخفاقه كما أنه لا يرهقه هم ولا غم ولا نكد عندما يخيب بل يكون في جميع الحالات مفعم بالرجاء متدفق بالآمال وثابا إلى المعالي طماحا إلى الكمالات فإما أن يأخذ بضالته المنشودة وإما أن يموت في طريق العمل الله أكبر هذا هذا الكلام ما تقالوا قالوا في 1927 الشيخ أبو اليقظر رحمه الله يا شباب اقرا ودرسوا ابحثوا اياكم ترقدوا هناك اشياء كثيره نحن لا نقرا ولا ندرس يعني هل تتصورون ان انسان في وقت في 1927 يكتب ما كلام مثل هذا فنحن نقول نقولها اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل الشريعه الاسلاميه في أي حزب من الأحزاب الإسلامية هي حجر الزاوية وكل حزب إسلامي لا يتبنى الشريعة فليس له من الإسلام إلا الإسلام ولا فرق بينه وبين غيره من ماذا؟ من الأحزاب لأن الذي يميز الحزب الإسلامي على غيره من الأحزاب هو ماذا امتثال أحكامي؟ شرع الله سبحانه وتعالى وهذا فارق بل لكم شاء الله فيما يستقبل من شاء الله إذا أحيانا الله عزوجل كنا من الأحياء وإذا متنا فعلينا رحمة الله إن شاء الله واحد جنازة بين ودعونا الله يباركنا تبارك فنعي. الله دعاء الله ربي صلوا على الأشراف عز وجل إذا قبض الله روحنا ما تنسونش من الدعاء الصالح هو ربي خفف عليه خفف عليه ظلمة القبر خفف عليه ضغطة القبر وربي إن شاء الله ينجينا وإياكم من ظلمة القناة أرب <تصفيق> <تصفيق> يشرق فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رحمته الوسع يا رب بورك فيكم <تصفيق> جميعا إذن <تصفيق> يا إخوتي <تصفيق> هذا هو عزنا إحنا كنا نستطيع أيها الإخوان أننا نتفاوض مع, مع, مع النظام في أمور الدنيوية أنا أقول لكم بكل صراحة باستطاعتنا إحنا الشيء الذي شدد علينا في هذا ناخذ راينا لا من الخارج ولا من المستبدين في الداخل الله الله يبارك خاوتنا في سوريا هذه كلمه اقول نصرهم الله عز وجل وهذا الفاسق المدمر الضبع والله لكن تحدث في خطبته إلى مسألة أرجو أن تتنبهوا إليها الآن الأنظمة العربية أصبحت تركز على بعض ماذا الأخطاء التي توقع في ماذا؟ ها شوفوا ليبيا ها بداو يتقسموا هتدلون ماذا النتيجة في مع ذلك؟ الناس كيشوا قالوا لك وقيله خلي النظام هذا خير نقعدوه هكذا خير هذا ما يسمى سياسة الأمر الواقع وكين جرائد نعم فهمت فهمت كان يبدأ مشي ولا بيقول لك معلش يخليك تصلّي والنور مهم يخليك تصلي قدامك ما دنا elections صالح ما دنا elections ما ديلي أمضي نفهمك مفيش شو أوباما ما يمنعش الناس من الصلاة؟ أمريكا فيها مسجد ولما فيها <تصفيق> أنا أنقل لكم حاجة. المرة هذه ينتخبوا عندهم ربع سنوات ينتخبون في أمريكا على على الحزب الجمهوري في في أوهايو. ينتخبوا في, في المسجد. في المسجد. أمريكا العلمانية ينتخبون في المسجد على المرشح الجمهوري ولم يفتح أحد إفراط. احنا نقول لك ما تعبرش في الجامعة سياسة احنا ما نش نهضر في السياسة احنا نهضر في السياسة الشرعية مش السياسة التي ذكرها ابن فرحون في كتابه تبصر اسمها السياسة الشيطانية احنا في المسجد نتحدث في السياسة الشرعية نتحدث بمن هو الذي له صفات يحكم في الشعب صفات الشرعية اه لما توليو انتوما المساجد تريدونها ان تدعو إلي, إلى ايكم مقبولة، فاذا فرنسا لا تمنعك من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج، كاين الناس يروحوا يحجوا من فرنسا، يجيبهم سهل هنا يجيهم صحة. لماذا يا إخوان خونا هذا طرح سؤال مريح ولازم كتبه الدار نوع كاين دار الإسلام ودار الكفر؟ كيف نعرف دار الإسلام ودار الكفر؟ دار الإسلام التي يحكمها الإسلام، ودار الكفر هي التي يحكمها الكفر. فالكافر إذا سمح لك بالصلاة والصيام والزكاة والحج كما هو موجود الآن في الدول الغربية، هذا لا ينزع عنه أنه دار ماذا؟ دار كفر. ودار الإسلام. لا يكفي ان يقول لك صلي وصموا وحج لأن هنالك فرائض اخرى فرضها الله علينا هناك فرائض اخرى لا تقوم بها الامه وانما يقوم بها الحاكم نيابه عن الامه لما يقول مولى عز وجل في القران السارق والسارقه فقطعوا ايديهما هل الشعب هو اللي قطع السارق وانما الحاكم اذا كان الحاكم هذا يقول لك أنا ما نطبقش الشريعه كيف تدخبو على بالك باللي لو كنت تنتخبوا ارتكبت ماذا؟ جريمة وتدخل في قوله عز وجل ولا تعاونوا على الاسم ولا حلوان. حلوان. لا بد الإنسان الحزب الإسلامي يقول باللي كان نوصل للحكم وحاولوا تطبيق الشريعة الإسلامية هذا نعم بستطيع أما الحزب اللي يقول لك أنا ما تطبق الشريعة وزيد جبناه الأحزاب العلمانية كلها والله العظيم ما قلت حتى بالدنيا تعنس شي شي لو كان يكون هذا الدول النظام الجزائري يكا علماني وقتل المسلمين طيب أنا أقول لك فرنسا الإنسان كي تكون عنده يزيده مسجد الثالث ولا الرابع والذيق به الدار ماذا يفعلون به يزيدوا كاي الناس عندهم الثمنتاشين عندهم الآن ثمنتاشين سناء والدوسي دعوا موجود معدوش سكنة إذن هذا ما يصلحوش حتى ندي الدنيا يا ناس تقول الله هذا ما يصلحوش للدنيا بالمعيار الدنيا لا بد أن يسقطوا أو يرحلوا أو يغيروا ما نكتبوش عن نفسنا هذا النظام أصبح جازم على السعب الجزائري لا قام بدين ولا بدنيا أما نقول لك في فرنسا لا يحاربك في دين. صلي على روح. الشيخ في كل شيء سبقة السرطان جلوس. بابا بابا. ده. خليصنا وما يسموه. كل عام باش بش بشذير موعد لاد السرطان تموت الإنسان بش. الآن ماذا يقولون في ماذا يقولوا في الجرائد؟ نحذركم من من من الجرائد راح تكون حمل الآن هذه أيامات راح تكون حمل مركزة على قضية ماذا؟ قضية ال. قضيه لا قضيه بالخارج ليبيا فيها التقسيم نحن ضد التقسيم وانتم تعرفوا بلي اللي جاوا يقسموا جنوب السودان كتبنا احنا مقال في لا ولا لا طيب نحن ضد التقسيم تاع البلدان هذه واحدة ونحن ضد التدخل ماذا الخارجي ما هو الحل شومس الامام طرح سؤال ما هو الحل الحل بيدنا وكان انا في الحكم نعرف واش نديروا سوريا وكان انا في في الحكم اذن لا راي لمن لا يطاع الراي لابد له من ماذا من قوه تنفذه دير راي مليح وشباب وما كاينش اللي يطبقوه لك يبقى حبر على ماذا على ورق اذا الحكام العرب انا أقول لكم الحل في شورى ها يا سيدي ها يحب يقول لك الحل ها يا سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه ساع سأل قالوا اني سائلك في قال وانه ليسير على من يسره الله عالم الحل واضح انا ضد ايضا السعودي النظام السعودي انا ضده نقولكم عليه لان هذا النظام هذا هو النظام الذي يتلاعب بدين الله عز وجل هذا النظام الذي يقول سلحوا المعارضه وهم فعلا يستحقون ان يسلحوا يستحقون أن تسلعه لكن ليس من النظام هذا السعودي لأن النظام السعودي لماذا لم يسلح حركة حماس؟ لماذا لم يسلح حركة حماس؟ بعض الدعاة وبعض العلماء في هذه الأيام أصبحوا ينادون بالمظاهرات وينادون بالتسليح ولا أذكر الأسماء أنتم تعرفونهم جميعا أيها الإخوة لكن عندما كانت الجزائر أنا أقول لكم الجزائر مشكلة الجزائر أعظم من جميع المشاكل ولم تحل الى يومنا هذا ومازال خاوتنا يموتوا خاوتنا الآن بعضهم يموتوا والله العظيم حبينا نحضروا البعضهم في الدفن ما يعطيهمش حتى الوقت يجيبونهم في المغرب باش يدفنوهم من مازال ما زال لحد الآن هنالك عمليات ماذا وزيد حاجة ثانية ينبغي علينا أن ندرك نحن فعلا ضد التدخل الخارجي وضد ايضا تقسيم البلدان هذه مسألة مفروغ منها مبدئيا ما تحتاج ولكن ايضا ضد هذا الأنظمة أما أن يتخذ من تقسيم البلدان أو من العثارات أو من السقطات أو من الموضوع الفوضى الموجود في بعض البلدان سبيلا لتثبيت الناس وإرضائهم وإخضاعهم بالأمر الواقع التاريخ. درسنا التاريخ درسنا تاريخ ثورات هناك ثورات لم تستقم عودها إلا بعد عشر سنوات وخمسين سنة. ثورات هذه أربعين سنة حكم جيت سجى ما أنت ب ب وقت يا جدي، أعطوه فيتونش وقت، أعطوه عام، أعطوا ولد المصريين عام، أعطوا كل وين تقوم ثورة أعطوا عام، ما توقف دواش. هذا العلمانيين أنت على حل... الآن اللي فيتونش يقولوا إحنا ضد الشريعة الإسلامية وضد تطبيق الشريعة الإسلامية. أين كانوا؟ لكم لماذا؟ لأن بن علي كان علماني مستبد. هناك علماني عنده الحكم وهناك علماني ما عندهش الحكم. وهذا العلماني لماذا؟ لأن العلماني مستبد. بن علي كان يجعلهم سياحة ولا مخليهم؟ مخلي الخمر ولا ماشي؟ مخلي؟ مخلي النساء يخرجوا في ولا لا؟ مخلي؟ إذا العلماني الذي يترك الحريات الخاصة مش الحريات العامة؟ هذا مسموح به الحريات الحقيقيه في الشعوب هي الحريات ماذا ليست الشاعر الشخصيه هنا يقول لك يا سيدي روح للبارك روح اسرق ازني اشرب الشراب دي المخدرات هذه سموها حريات ماذا هم يخافون الحريات ماذا الحريات العامه الجماعيه لان الحريات العامه هي التي تغير النظام ولذلك العلمانيون كانوا في تونس ساكتين على ابن علي على ساكتين عليه لا لانه كان لانه كان يترك لهم الحريات العامه نتاع الفشاد الحريه ليست الاباحيه يا ناس الحريه ليست سب الدين الحريه ليست انتقاص من اعراض الناس الحريه ايضا عندها ضوابط وعندها قيود الناس يخرجوا في الزنقه الحريه الحريه مو يعني كاع مثل الحريه طيب ما معنى القانون؟ وشنوه القانون؟ القانون هو تحديد للحرية ولا لا؟ ما ما القا... طيب القانون من يضعه؟ الشعب ولا ربي سبحانه وتعالى؟ طيب أنتم تريدون تقييد الحريات بالقانون؟ نحن نريد أن نقيد الحريات بالسرع أيهما أهدا سبيله فمن يمشي مكبا على وجهه أهدا ما يمشي سويا على سراط المستقيم, المستقيم. نحن نريد ما ليس هناك في التاريخ البشرية حرية مطلقة ما فيش حرية في أي عالم لا في أمريكا ولا في فرنسا ولا الحريات ما كانت حريات الحريات دائما تقيد من الذي يقيدها إما أن يقيدها القانون الوضعي وإما أن يقيدها القانون الشرعي نحن ما الذي نحن استسلمنا احنا مسلمين وش معنى مسلمين اتقال قال له ربه أسلم قال أسلمت خلاه لرب العالمين اذا فنحن نرضى ان تقيد حرياتنا بشرع الله عز وجل نقول الله وراحمك لا خيار القضية القضيه عندنا هم يريدون ان يقيدون بالحريات وهم يقيدون الحريات العامه ولا يقيدون الحريات ماذا انا هنقول لكم حاجه كاين بعض الناس ربما تصب هذا مرات تجني ولا تخرج طريق تقول لها حرام عليك هذا الشيء يقول لك Jestem suis libre. jestem wolny? I tą klimę jestem wolny. Taki klimat i إما أن يقيدها قانون الأرض أو أن يقيدها قانون ماذا قانون السماء ونحن مسلمون ينبغي أن تتقيد حرياتنا بماذا بشرع الله عز وجل هذا الذي نريده طيب يسير أنتم علمانيون لكم طرحكم عندكم طرحكم. قولوا بالإحناس خلوا المسلمين خلوا الأحزاب الإسلامية في السحر ويجبوا الشعب ويجبوا الشعب ما معنى يختار الشعب الأحزاب الإسلامية الحقيقية؟ ما معنى؟ أتدرون ما معنى؟ المعنى <تصفيق> يرطوا معناه أيها الإخوان هذا الشعب مسلم هما خايفين من الإسلام وكان عارفين بلي الإسلاميين هذو ما يجيبوهاش يعطوهم الاحتمال يعطوك الاحتمال nie, nie, يخافون من nie, يخافون من nie, nie, يخافون من nie, nie, ولذلك ينبغي على جميع nie, nie, يدرك nie, nie, nie, nie, سمعنا nie, nie, nie, nie, كلينتون جابت ودات الناس اللي يقول لك القضاء مستقل حتى كلمه القضاء المستقل في الدول الديمقراطيه هذه ينبغي ايضا ان تدرسوها وان تعلموها ما فيش استقلاليه بعض القضايا ليس فيها استقلال ربما تولي القضايا تاع الامن تاع الدوله اعلى من ماذا اعلى من القضاء قضيه اليمامه بين السعوديه وبين ها فيها 60 مليار يا سرقوا الناس البارح اللي قالوا هذا الوليد بن طلال الوليد بن طلال يعتبر الراجل 18 في العالم من الأسرية منين جاب الدرام أنا نسأل, نسأل النظام السعودي ونسأل العلماء تع السعودية من أين جاء بهم خلهوا باباه نهبوا أموال الأمة وزيد هذا أمواله ليعلا لي... ليس تسبيل الله أكم عارفين القنوات كلها لها ترسة الشباب والشباب في البلاد العربية أغلبها ماذا؟ انتعى انتع السعودية أعلى ما يهجروهش بالله يخجلوا بالهجر المبتدع والفاسخ وكذا لماذا ما يعيطوش ويكتبو هذا الملك عبد الله يقول هذا الوليد بن طلال هذا النحيل الجنسية نحية الجنسية البلادية رحمه الله راجل. ها؟ راجل. راجل. وهذا لماذا؟ ما؟ هذا لي فسلت شباب وشابات الأمة وأموال مستعو أنا أقول لكم النظام السعودي ما نتكلمش على الشعب السعودي الشعب السعودي فيه رجال وفيه مؤمنين وفيه علماء وفيه كذا ولكن مقهورين كما إحنا مقهورين في بلادنا. والله غير كين علماء يعني فطاح الى ويخالفون حتى مفتي حتى المفتي تاع وأكثر واكثر منه علما أكثر منه علما ولكن يخاف جيوا انتوما تقولوا شلحه انا عم نحن مع تسليح ل... ل... ل... ل... ل... ل... الإخوة السوريين أنا عم ولكن في بعض الاحيان في بعض الأحيان لا يمكن لأي نظام أن يتخذ ليبيا أنقسمه أنا أقول لكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل طول الزمن ولا قصر إن شاء الله ب... هذه مشكلة في تاريخ ثورات تحدث بإذن الله عز وجل ويصلوا إن شاء الله, بإذن الله إلى حل إن شاء الله بإذن الله عز وجل وأيضا قضية سوريا النظام رايح لأن الشعب عندما يقرر يا إخوان الشعوب عندما تقرر بإذن الله عز وجل لازم تصبر وتدفع الضاربة هذا هل هناك ثورة في العالم من مثلا هذه مثلا شو هذه لا بد من تضحية لا بد إن أبي يرفض السؤال أمي واليتي جملا يمشي رويدا ويجيء أولا لا بد من هذا هذه هذه هذه طبيعة جميع ثوار سنة الله عز وجل لا بد من من ضحايا ومن أموات نسأل الله أن يكونوا من الشهداء ونسأل الله أن يرحمهم وإن شاء الله أمهاتنا هذوك اللي قد علنا قلبه يشوفهم أقسم بالله العظيم يعني شيء عجيب جدا مراه تبكي ومرت مرت هذه المراه نتاع بشار ما تقولوش اتق الله ما تنجبش تقول راجلها اتق الله فرعون فرعون قالت ربني نجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم سبحان الله فرعون وفرعون وما ادراك ما فرعون و امرت منه وذكرها ربي في القران ولا ما ذكرهاش سبحان الله ولادك لازم يتبرعوا منك وعائلتك وعشيرتك لا تغسل الناس بهذه الطريقه من اجل تقعد في الحكم و بالله بالله العظيم يعني الحكم الان ولا نقعد في الحكم نقتل الناس الان المصريين الان راهي يحبوا قضيه الشريعه مصر مصر ام الدنيا مصر ام الدنيا مصر ام الدنيا ذكرها ربي في القران وذكرها النبي في الحديث وذكرها العلماء و الآن يحبوا مصر ما تمشيش بالشريعة الإسلامية لا يريدون أن تمشي بالشريعة والآن انتم تعرفوا لما هدت أمريكا قد تمشوفوا إما تطلقوا هذا الناس وإلا نحييكم ماذا الإعانة المساعدة مليار وشحال دولار بعد الدعاه جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله إليهم ماذا خطبوا في الأمة وقالوا هذه الأشياء نجمعوها بماذا نجمعوها في يوم واحد مليار هذا اللي نجمو نجمعوه خاص الامه تعرف ماذا دراهمها وتحط وين اموالها نجمعو على ماذا على أمريكا بصح ايضا انا نقول حتى هؤلاء اخوتنا هؤلاء الدعاة لازم يتنبهوا هذا هذا على المصري ان ياخذ برأي علمائه ويجمع الاموال باش يبين للناس باللي هانجمعنا كاتم لاير ولا اربعم لاير ولكن متمدوش الاموال خاطر هذوك مفسدين في الارض انا عندي المفسدين في الارض ورب يقول ولا تؤتوا السفهاء ها السفهاء ها ها الأموال ها ها ها ها ولكن ها ها ها ها ها ونمدوهم ها ها هؤلاء هذ الناس اللي ها ها ها والله غير ركعوا ركعوا. أحقه، مسود غير على شعوبه، مسود إلا على شعوبه. هنا في الجزائر أيضاً الجزائر النظام الجزائري راكع، ونقول لكم مشارك على أمريكا، راكع على راكع على إسرائيل. ولا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن عندي من الأسماء بأن بين لكم بلي هنالك مو... اتصالات مع إسرائيل. باش مقاوم في الحكم. وكاين معاه معاهدات بأن نخلي الحركات الإسلامية ونخلي الحركات والأحزاب إلا الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذه ما توليش كل. ولكن نحن بإذن الله عز وجل ألا نقول بإذن الله شو يوم كنا أحياء ولا كنا أموات إن شاء الله بإذن الله ترجع وتولي على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله من وراء القصد وهو يجي الشبيه سبحانه الله وحده الشهد ولا إله إلا لا تلصق لا لا